بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم قَوْمًا فَنَدَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاص وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ مُجَادَل وَقَال قَلَقًا مَلأُ مِنْهُمْ أَن نُمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ ذكرى بل لم ما يذوق عذاب أم عادهم خزي إنا رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر أولئك إلا صيحة واحدة ما لها من فواق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 فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب 119. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 129. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 124. نعم العبد إنه أواب 125. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن 111. أو أمسك بغير حساب 112. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 113. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب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 نه 111. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 112. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار 113. وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذالكفل وكلهم من الأخيار هذا ذكر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 117. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب 119. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد 116. وإن للطاغين لشر مآب 117. جهنم يصلونها فبئس المهاد 118. هذا فليذوقوه حميم وغساق 119. وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم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 فَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سَخْرِيَةً أَمْ زَاغَتْ عَنهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ نَارٍ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ 124. وما من إله إلا الله الواحد القذار 125. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار 126. قل هو نبأ عظيم 127. أنتم عنه معرضون 128. ما كان لي من علم بالملأ إذ يختصمون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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوي منهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأمل أن نجنا جنما منك ومن من تبعك منهم أجمعين 117. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 118. إنه إلا ذكر للعالمين 119. ولتعلمن نبأه بعد حين